أَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَالِيكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ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 اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم ودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحص المبديء الموعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المكتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المهني المانع ضار في النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير